يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أدل مسمى إن أدل الله إذا داء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَالُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَوْشَوْتِيَابَهُمْ وَاسْتَوْشَوْتِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ دِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَصْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارًا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرهرا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقهرا وقد خلقكم أفوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرادا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخرادا والله جعل لكم الأرض بسافا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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فادرا كفارا رب اغفر لي ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا